أنتي اللامور والشمس مهنية على السور الذهب والبعض الأحذار اللي صوت صافي حلو وجب الحليب وجب الصبح جاي عارف السو جاي من غضان الأم حراك جاي قاصد الحلوة وسامعنا جاي اشتري بالمال جابها منا. لَن بيكن لكن ما يا علي يا في صندوقين وضحكت الحلوة وقالت زهلي مين لو تفرشت سكة دفلي يا قلم انا عشفة ايه مرحزان يا خبر من عمدان And go to گیت سه لیسون شوشینه و و الشبه في لا الدنيا عيش في قلبي فجر و فجر قام جاي ساي محبوبها وحد ما دارتين. الحب جمعهم وعاشوا فرحانين فرحانين فرحالی